قال مالك تفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النقر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم. ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا مالك فسر الحديث على ما جاء من عبد الله بن عمر يقول مقتضاه ان الرعاء يذهبون في اليوم الاول ويأتون اليوم الثاني حينما يرمون سيرمون اليوم الاول اليوم الاول قد وجب وتعلق بذمتهم ام لا نعم لكن هناك ردا على من يقول يوم العيد يرمي الرعاء جمرة العقبه ويرمون جمارا ليوم الاول من ايام التشريق ويذهبون ثم ياتون اليوم الثاني فمن خلاف تفسير مالك يقولون يرمون اليوم الاول مقدم مالك يقول لا هم لا يرمون مقدما لان الانسان لا يفعل شيئا الا بعد ان يجب عليه وبعد أن يجب عليه وفاة وقته يقضيه أما أن يقدمه قبل الوجوب لا لأن الذنب لم تتعلق به ولهذا احتاج مالك أن يفسر الحديث على الوجه الذي يصح به التشريع والذي يتمشى مع عموم التشريع الإسلامي نحن نقدم الشيء لا العادة في جميع الأعمال أن تكون في وقتها فإن لم تدرك في وقتها وخرج الوقت قضيناه أما قبل وقتها لا الآن تصلي إيش أن لك لا الآن تصوم رمضان نقول لك لا طب أعطيكم شهرين بلد شهر رمضان أصوم لكم شهرين الآن الدنيا برد والنهار قصير وما في عطش أصوم لكم شهرين قل له لا الصوم مرتبط برماضان قبل شعبان ما يصلح فيه إذن يقول مالك تفسير ذلك انهم يتركوا الرمية في وقت الوجوب للرخصة ثم يرجعون بعد ذلك يقضون ما وجب عليهم نعم هكذا يتحرج رحمه الله ويعلمنا يقول تفسير الحديث فيما نرى يظهر لنا او فيما نظن الظن العلمي والله اعلم وهذا درس لنا منهج لطلبة العلم إذا تكلم في حديث رسول الله لا يجزم ما دام الأمر اجتهاد قد يصيب قد يخطئ ولكن يأكل حقيقة الأمر إلى الله ويبدي رأيه باجتهاده تفسير ذلك فيما نر فيما يظهر لنا إظهارا للعجز وتفويضا لحقيقة الأمر إلى قائله فهنا ينبغي على طالب العلم فيما إذا كان أغمض من ذلك أو أصعب أو أشد خفاء أن كذلك يتحرز في حكمه ولهذا قدمنا بأن مالك والأمة الأربعة حينما يكون أمر اجتهادي لا يقول نحراما ولا حلال يقول مكروه نكره كذا نتحرج من كذا كل ذلك مخافة أن يجزم بحكم قد لا يصادف الحق ولذا يتأدب مالك ويعلمنا الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير هذا الحديث فيما نرى والله اعلم هو كذا والذي فسره به مالك أولى ولا الذي فسره به غيره نجعل أهل الأعذار يقدمون الرمي بيوم ولا نخليهم يروحوا بعدين يجي يقضوه ها؟ لا يروحوا بعدين يجي يقضوه لم يرد تقديم عبادة عن وقتها إلا الزكاة في سنة واحدة استسلف الرسول من العباس زكاة ماله لحاجة عرضت وهذا هذا ما ثبت شفت الصاح المنتبه صحيح كيف تقوله ما في شيء العصر نصليه وقت الظهر قبل وقته جمع الصلاتين تقديم أو تأخير لم يخرجها عن وقتها لأنهم يقولون الوقت مشترك ويقولون العصران والعشاءان فهما مشتركان في الوقت ولهذا لا تستطيع أبدا بسنتيمتر ولا بميكرومتر كما يقولون ولا بأي شيء أن تقول نقطة الظهر من العصر هذه الشعرة لا تقدر تحب في هذا؟ لكن المغرب والعيشة الشفق تشوفه بعينك ينزل الفجر تشوف خط أبد وخط أسود غير هذا ما تستطيع ولذا يقولون الوقت مشترك بين الظهر والعصر وهذا بنصر عملي والله تعالى أعلم